Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqq الحق 118. ونهلكوا بريح صرصر عاتية 119. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما 110. فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية 111. ترى لهم من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 فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وإن شفت السماء فهي يومئذ واهية والملك على 111. وانش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية 113. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فَيَوْمَ إذِنَ وَقَعَتِ واقعةٌ وَإِشْقَفَتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَ إذِنَ وَهِيَ وَالْمَلِكُ عَلَى أرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ إذِنَ ثَمَانِيَةَ يَوْمَ إذِنَ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى من فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاقم حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوف هادئة، كلوا واشربوا خنيدا بما أسلفتم في الأيام الخالية، فأما من نوتي كتابه بيمينه فيقول غام، فيقول فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوف أدانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول كتابيا، ولم أدر ما حسابيا، يا, يا ليت ما كانت القاضية ما أغنى عني ماليا، هلك عني سلطانيا؟ خذوه فغلوا. ثم في سلسلة درعها سبعون براعا فاسلكوه وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا, يا ليتها القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوا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 من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإن